قيم اليوم ذر بأس شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما فيه أبدا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 إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا من لدنك رحمة وهئ لنا من أمرنا رشدا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 من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهينكم من أمركم من فقا وترش الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذاتا يمين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 فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُبْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظُ وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعِهِ بِالْحَمْدِ لو يطلعت عليهم لو ليت منهم فراروا ولم لقت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قوم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 طعاما فليأتكم برزق من واليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا واليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا واليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبدا وكذلك أعصونا عليهم ليعلموا وعد الله حقه وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنا واتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 انِرْ رَبِّي لِأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لهم من دونه مولى من ولا يشرك في حكمه أحد وَأَتَلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ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 شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء ماء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 لهم جنات عدن تجري من تحتها ملأها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق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 جعلنا لأحدهما جنتين من أعنب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتئك لها ولم تظلم منه شيئا.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 Nah itu, dan dia adalah orang yang zalim untuk dirinya sendiri. Dia berkata, "Apa yang saya fikirkan, apakah anda akan mengabaikan ini? Apa yang saya fikirkan, jam itu akan إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ, أكفرت بالذي خلقك من تراب نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد ولولا دخلت جننتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما له و ولدا فعسى ربي اي يتيني خيرا من ويُرسل عليها حُسْباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها.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 هو خير ثواب وخير عقوبة وضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء كما إن أزلناه من السماء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 والباقيات الصالحات خير عادة ربك ثواب وخير أمل ويوم نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد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 فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ وَرَأَى الْمُجْرِمُ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 يُنِيرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا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 وإلى وتلك القراء أهلناهم لما ظلموا أهلناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قُلْنَا لِلسَّفِينَةِ فَاتَّخِذْ مِنْهَا جُنُودًا لِّقُوَّتِكَ وَلِقُوَّتِ مَنْ مَّعَكَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ رَأَيْتَهَا تَغْرُبُ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِينَا غَدًا قد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت فإنني نسيت الحوت وما أنصاني إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فانتدا على آثاره ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدننا علم قال له موسى هل تتبعك على تعلم من مما علمت رشدًا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 قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ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 فَأَطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ الَّتِي جِتَ شَيْئًا نُكْرَى قال ألم أقول لك إنك لا تستطيع معي صدرة قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عزرا ف طلقا حتى إذا أتيا أهل قريه إذا أتيا أهل قريه استطع ما أهلها فأبو فَأَبَوَيْ يُضِيفُ مَا فَوَجَدَ فِيهَا جِدارًا فَوَجَدَ فِيهَا جِدارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ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 الكوي يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبوه مؤمنا، فخشينا أي يرهقهما، فخشينا أي يرهقهما طغيان وكفرة.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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجك زما رحمة من ربك.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 ما من ظلما فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذبا نكرا وأما من آمن وعمل صالحًا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يهذى القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض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 اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين حتى اذا ساوى بين الصدفين قالا فخو فاذا جعلهنا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا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 اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذل كجذاؤهم جهنم بما كفروا جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حي ولا